بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اتى أمر الله فلا تستعجلوا اتى الله فلا تستعجلوا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 خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَقْضَ بِ الحَقِتَ عَ م يُشْركُون قَلَقَ السماواتِ وَالأَقْضَ بِ حَقتَ عَ م يُشْركُون قَلَقَ إ سَلَ مِ النُطُفَت فَإذاَاهُو قَلَقَ إ سَلَ مِن ن قتَتَِا فَإدهُ وَخَصمُ مُبين وَالأَنعََ خَلَقهاَا وَأَن آمَ خَلَقَهاَالَمْ خلقها فيِي هادِدقُ وَمَ نافِع وَمِنهَا تَأكُلُ لمْ فيِيهادِقُ وَمَلافِع وَمِنهَا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ إن رَبَّكُم لَّرَءُوفٌ رَّحِيمٌ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 وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ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 يُبِتُلَكُ بِهِ الزَّغَى وَالزَّيتُونَ وَالَّ خِيلَ وَالْأَلَابَ وَمِن كُلّ التَّمرات إَِّ فيِي ذَلِكَ لآاتَ لِقَوْمتَفَكرَّرُون إَِّكِي وسخر لكم, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ, والنجوم مسخرات بأمره إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِنُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا دَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا دَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ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 وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم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 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون أموات يشعرون أيان يبعثون إكُم إهُ واحد إلَهُكم إهُ واحد فَّذينَ لا يُؤمنِونَ بالِالآخَِةِ قُلوبُهُم مُكرَِةُ وَهُم مُسْتَكبرِون فَّذينَ لا يُؤمنِنونَ بالِالآخَِةِ قُلوبُهُم مُكرَِةُ وَهُم مستُستَكبِرون لا جَرَمَ أن اللهَّ يعلممُ ماَا يُصّونَ وَما يعنونَ إنهُ لاَا يحبّ المُستَكبرين ل جَمَ أن اللهَّ يعلم ما يصبّونَ وما يعنونَ إهُ لا يحِبُّ المُستَكبرِين وَإذا قلَ لَهُم ذا نَزَّلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا نَزَّلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بغير علم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذي ليضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ألا ساء قد مكَرَ الذيينَ مِن قَلهِم فاتَ الله بُنْيانَهُ مِنَ, القواعد فخر عليهم السقف من, فوقهم. من الله غُنْانَهُ مِنَ القَوَعذِ فَقَبَّ لَْهِ مَُّقُفُ مياَا فَووقم فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ دَُّ يَوْمَ القامَةِ يُقْزهِم وَيقولُُأَلى شُرًاكَ إََّينَ كُْ تُم تُ شَ قال الذين, قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء فالقوا السلام اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى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 جََّ تُعَدن يدُخُلونهاَا تَجرم تَحتِهأَهارونَهُم فه ما يَشون جَلَّ تُعَن يدخُونها تَجرمِ تَحتِه الأأَنْهارُلَهُم فهَا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 بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك هل ينظرون الا تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك فذَلِكَ فَعَلَ الذيينَ مِقَبِنهِمْ وَماَا وَلَمَهُم اللهَّ وَلَكِ كَوا أَ خُسَهُم يَغْلِمُون كَذَلِكَ فَعَلَ الذيلَ مِ قَدْلِهِمْ وَلاَا وَلَهُم اللهَّ وَلكِ كَلُأَ حُسَهُم يَغْلمُون فصَابَهُمسيَيئنتُ مَامِنُوا وَحاقَ بِهِم م كانَوا بهه يَسْتَهزون فصَابَهُمسيَيئنتُ مَامِنُوا 8. وقال أَشْرَكُوا أشركوا لو شاء مَا ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء 9. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من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 ولقد بعثنا في كل امه الرسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل امه الرسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 لا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَثَرًا النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِي لَكَ فِرْعَوْنَ أَنَّهُمْ كَانُوا كاذبين.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 فَإِذَا نَوَّى أَن يُقُولَ لَهُمْ كُن فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا نُبَوِّئُهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قبلك إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَماَا أأَْسَلل مِ قَنلِكَ إِلَّا ردَلًَا النُحي إلَيْهِمْ فَسألُ أَهلَ الذِكرِ كُ تُمْ لاَا تََّمُون فسألُأَهْلَ الذكْرِِ كُْ تُم لا تََّمون بالِالبَينَاتِ وَزُبُض بِالبةِ وَزُبُبُ وَأَزَلنا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِلتُ بَينَ لَِّاسِمَا نُززّلَ إلَيْهِمْ وَلاعََّهُم ييتَفَكرّرون أَفَا مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يُقْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَْ يَأخُدَهُم فِي تَقلُّ بِهِم فَمَاهُم بمُدزين أَوْ يأخدَهُ فِي تَقلُّ بِهِم فَلَهُم بمجزين أَوْ يَأْخُدَهُم عَ تَقَوف فَإِن رَبَّكُم للَرَأوفُ الرحيم أَوْ يَأْخُذَهُم مَّعَ عَذَابٍ خَاسِئٍ إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 وَقَافُونَ رََّهُمْ مِن فَوْوقِهِم وَيَْكَانُونَ لَا يُنَّ وَقَالَ اللهَّهُ لاَا تَتَّخِدُ إلَ هَيْنِثْ نَّين وَقَالَ اللهَّهُ لاَا تَتَّخِدُ إِلَ هَيْنِثْنَين إَِّمَاهُو وَ إِلَهُ وَاحِدٌُ فَإِيَا يَخَضُهَبُ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 عْمتثَ مِن نعمة فمن اللهَّ وَنادِكُم مِنِعَمَتِكَ مِنَ اللهَّثَُّ إِذَا مَسَّفُ مُُُّّ فَإلَْهِ تَجَعْرُونثَُّ إِذَا مَكُ مُغضُرّ فَإلَه تَجَعرُون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 يكفر بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسالون عما كنتم تفترون لا اله الا انت سبحانك انا كنا نفترن ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما اشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما اشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ مَن سُؤِمَ بُشْرَهُ أَيُمْسِفُهُ عَلَاهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَيُمْسِفُهُ عَلَاهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ أَلَا للَّينَ لا يُؤمنِونَ بالِالآخَِةِ مَثَل السَّ للَِّينَ لا يُؤمنِنونَ بالِالآخَِةِ مَثَل السَّ وَلِلهِ المَثَُ الأأَعلى وَهُوَ العزيزُ الحكم وَلَِّهِ المَثَنُأَعَلَ وَهُوَ العزيزُ الحكم ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن مْ إ أجلل مسَنَّ فإِذا جَاء جلهُم لا يستَأخِرونَ ساعسَ وَلا يَستَقذمُون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف الانس توم الكذب ان لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف الانس توم لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ أَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّلَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدَ وَرَحْمَةً لِقَوم يُؤْمِنُونَ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 إَِّكِ ذَكَ ل آياتَةَ لِقَْم يسْمَون وَإَِّ لكُم فِي الأنعامِ يِجرْرَه وَإَِّ لكُم فِيأَنامِ يدْه نُسْقكُم مَِّا فِي, في بُطُونِي مِنْ بَيْنِ فَرِّْ وَدَمِلَبًَا خَاالِ صَسَائِ غَِشَّبين نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبلا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وَمِثَمَراتَّ خِيلِ وَالْأَعْلَابِتَ التَّقِدونَ مِنْه سَكَرَ وَِزْق حَسَنَا إَِّ فِي ذَلِكَ لآةَ لِقَوْم يعَقِون إَِّ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا انْتَخِبِي مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كري من كل الثمرات ثم كري من كل الثمرات فاسنكي سبل ربك ذللا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانِهِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانِهِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ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 ان الذين فضلن برار رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اتى بنعمه الله الله يجحدون واللَّهُ جَعللَكُم مِنْ آافُزِكُم أَزْواجَوا وَجَلَكُم مِن أَزْواجكُم بَنين وَحَكَدَكَ وَرَزَقَكُم مِنَ الطيبات مِنْ آافُوسِكُمْ أَزْواجَوا وَجَلَكُمْ مِنْأَزْواجِكُم بَنين وَحَكَدَكَ وَرَزَقَكُم مِن الطَّيباد أَفَ بِالباطِل يُؤْمِنونَ وَبِنِعْمَةِ اللهَّهِهُم يَكفرُرون آفَ بِالباطِ يُؤْمنِنونَ وَبِنِعحْمَةِ اللهَّهِهُم يَكفرُرون وَيَعبُدُونَ مِدُون اللهَّهِ مَا لا يَمِكُ لَهُم رِزقَم مِنَ السَّماواتِ وَالْأَبضِ شَيْئَو وَلَا يَسْتَطون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 الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا نملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ضرب الله مثلا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا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 الحمد لللهه بَ الأكرهُم لا يعلمم وَضَرَبَ الله مَثغج لَن يحدهُمأَذكم لا يقِر على شَ وَهُوكَّ على مون وَضَرَبَ الله مثغجلَ يحمأَذكم لا يقِر على شيءَ وَهُوكَ على ملا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 وُضُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ألَ ي رَو إلَ الطَّر مسَخات فيِي جوَوْ السَّماء إماَا يُمسِكهُ إِ في جوَوْ السماء إماَا يُمسكُهم إ الله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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا تَسْتَقِفُونَهَا يَوْمَ رَأْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَاحِينَ حين والله جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالَهَا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْفَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نبعث من كُلِّ أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم نبعث لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وَإذاَا رَأََّينَ ظَلَمٌ الْعَذاابَ فَ لاَا يُقَفَّكُ عَنْهُم وَلهُم يظرون وَإذاَا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 هاؤلا شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك هاؤلا شركاؤنا الذين كنا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فالقاوا اليهم القون انكم لكاذبون والقاوا الى الله يوم ابن السلام وضل عنهم الله يوم ابن السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتابَةِ بان لِكُ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا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 التَّخذونَأَمكُم تَخَلَ بَيْنَكْ أَ تَكُونَ أَّةُه أَوْضَامِ أَُّ إِ ماَا يَدُلوكُم اللهَّهُ بِ إِ ماَا يَدُلوكُم اللههُ بِهِ, الله به وَلَي بَينَ أن لَكُم يَومَ القِيياامَةِ مَاكُ تُم وليبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ولو شاء الله لجعلكم أمة تَأُوٰحِدَةٌ وَلَٰكِن يضل من, يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لا تسالن عما كنتم تعملون ولا تسالن عما كنتم تعملون وَلَا تَتَّخِدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَتْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد هبوطها وتذوقوا السوء بما صدقتم ان تسئلوا الله ولكم عذاب عظيم, ولكم عذاب عظيم.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 ما عدَكُمْ يافَدُ وَما عدَ اللههِ بَاق لا عيدَكم يكَدُ وَم عدَ اللهَّ باق ما عدَكُمْ يفَد لا يدَكممْ ي فَد وَما عدَ اللهَّهِ وَل يَ اللهَّهِ باقَ وَل نجزًا الذيينَ صَبَروا أَجرَْهُم بأَحْسَن مَا كانَوا يَعَّلُ وَلَ نجز الذيينَ صَدروا جَهُ بحسَنمَا كانَوا مَنعَ مِن صَالِحٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ مَنعَ مِن صَالِحٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ مَنْ مِلَ صَالِحَمِ ذَكَرٍ أَثَهُو مُؤمنِن فَل نُحِيًا َّهُ حياةَ قَبَ لنن وَل نَجِزَّهُم أَجرَْهُم بِأَحسَنِ مَا كانَوا يَعملُون وَلَ نَجِزَّهُم أَجرهُم بأَحسَنِمَا كانَوا يَعَّلُ فَإِذاَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَسْتَعِزْ بِلهَّهِ مِن الشَّيطَ الرج اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايهم ما كان آية و الله اعلم بما ينزل قالوا واذا بدلنا آية ما كان آية و الله بما ينزل قالوا قالوا انما انت مختر بل اكثرهم لا يعلمون قالوا ان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 الزَّلَ رووحخُدُس مِضبِّكَ بِالحقّ وَوتَدّتَ الذيينَ آمن وَهُ دَ بشرال المُسِنين وَلَقد نعلم أنهُ يقولونَ إ إن ما يعلمّمه بشب وَلَقد علممُ أنهُ يقولونَ إ إن ما وَمه لِسانُ ال الذي يُشِدونَ إلَيهِ عْجمون وَهذاَا لِسانُ الن رَبِي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 إِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ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 ذَلِكَ بأَهُ مستُحذبُ الْ الحياكَ الدُّيَا علىآكَِةِ وَأَن اللهَّهَ لا يَهدقَوْمَ كافِرين أُلائِكََّذينَ طَبَع اللهَّهُ عَ قُلُوا بِهِم وَسَمعهِمْ وَذُ صَارِهمْ أُلَاائِكََّينَ طَدَ اللهَّهُ على قُلوا بِهِم وَسَمَّيهِمْ وَدُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَأُولَئِكَ هم الغافلون لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فآتاها الله لباس الجوع يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فآتاها الله لباس الجوع فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ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 ولا تقولون ما تصيف الاسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولا تقولون ما تصيف الاسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم متاع قليل ولهم عذاب اليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل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 إِ رَبّكَ مِن بعدهَا لَ غَكُور الرَّحيِيم إِ رَبَّكَ مِنْ بعدِهَا لَ غَكُورُ الرَّحيِيم إَِّ إبْهِي مَكَانَ أَُّتَ قانتَ للِلَّهِ حَالفَ يَكُ مِنَ الْ إِلَّا إبراهِي مَكََ أَُّتَ قَانتَ للِل حَلقَ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْ المُشِكم شكرر لِأَنعُمِهِ جتَبَهُ وَهَدَاهُ إلىى صِافِم مستُسْتَقِيم شكرِرَ لِأَنعُمِهِ جِتَبَهُ وَهَدهُ إلىى صِافٍِ مستُْتَقم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 لَُّأَ حَين إلَكَأَتَّبعِع مَِّ تَ إبراهِي مَ حَلفَ وَما كانَ منِنَ المُشِْكين إ ما جُعن السَّبثُ علىى الذي نَاخختَلَفُ فيِي إ ما جعن السَّبثُ على الذي نختلَفُ فيِي وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ودع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَا إ صَدَرغْتُمْ لَ خَيْر للصَّادِرين وَاصْبِر وَمَا صَبْركَ إِللاا بِاللا وَصْبِ وَماَا صَدْركَ إِللاا بِل وَلَا تَحزَننا لَْمْ وَلاَا تَكُ فيِي ضَييق مَّا يَمكُرون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 الى کول